ويضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فذق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغلقنا الآخرين إن وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 والذي هو يقعني ويسقين وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين